انا منك وانت حبيبي مني لو يحصل ايه احكيلي وقللي حبيبي مالك زعلان كده ليه انا منك وانت حبيبي مني لو يحصل ايه احكيلي وقللي A múlás, a múlás, a يا حبيبي لا اكون مشغول